بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.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 وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكروا عَمَّتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ أَجَّكُمْ من آلِ فِرْعَوْنَ إِذْ سوء مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ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 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وسمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله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 قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أَجَلٍ مسمى قالوا إن أنتم إلا بشع مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا, فأتونا بسلطان مبين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 وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّتْيَكُ بِسُلْطَانٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل المؤمنون الْمُؤْمِنُونَ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 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسر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 وبرزوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضعفاء للذين استكبروا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لكم تبعا فهل أُولَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو الله الله لهديناكم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 وكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني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 وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضعب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدين الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونضل الله الظالمين.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 وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يَأْتِيَ يوم لا بيع فيه ولا خلاف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 وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تعدوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كفار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني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 نيتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يغفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن رب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 اصفين الأذكار مطيعين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأثدتهم هوى وأذر الناس يوم يأتون الَّذِينَ العذاب فيقول الذين ظلموا, فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إِنَّ الله عزيز ذو انتقام يوم تبدن الْأَرْضُ غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من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 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد ولئذ ورأوا أولو الألباب